Hamd li lahi wa salatu wa rahman Ne are niciun de oase. de oase. Ne are de محلقين قوتهم ومقصرين لا تخافون. مَا ما لم يدعنه فجعله الورد من هو ينجو <تصفيق> من على ذات سبيلين كونيين محمد يا لي القى شعرا وانام تستيقظ سوال عناتهم يحكم في وَا تَنَزَّلُ عَلَيْكَ الْوَحْيُ مِنْ رَبِّكَ عَلَّمَكَ الْكِتَابَ حَكِيمًا إِنَّ يا جمس عين. ادين الصειро الص Greek contang drained ويرغط للبيل الذي عندينا عندينا يا ايها الذين آمنوا لا الله الا بالحق الله الذين الله ولا تجد ها هو لم ذاقوا لم موفركم في عظيم ان الذين كذبوا وتركوا ذكرنا والله يظلم لا